اللهم اهدنا في من وعافنا فيمن في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فينا أعطيت وقنا برحمتك وصيف عنا شرقنا Ja, dat is ولا نامينا الا اسغوجا ولا عقيم الا منعته صالحه وعبدا ولا Oh. Walking out.